وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعما سابغاة وقدر في السرد وأعملوا صالحا لني بما تعملون بصير وارسلنا لهما الريح اخذوها شهر وراوحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزر منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاءون من محارب وثماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ان آل ذاود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَابَتِ الْأَرْضُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ إِلَّا ذَابَتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنَ النَّاسِ فَ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 بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا ياقلن خمط وافل وشيئ من سدر ياقليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ازن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قُل مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ بَلِ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُؤْثَرُونَ عِندَ اللَّهِ وَلَا يُنَبِّئُونَكَ إِلَّا مَا أُمِرُوا بِهِ قُل لَّا تَسْأَلُونَّ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْنَا اجْمَعْ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ افْتَحْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ رُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ أَكَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ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 وَجَعَلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان بما ارسلتم به كافرون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 وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ يَأْكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشا ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كانوا كين قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَعْثُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي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 وَيَقذفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ لَيُنْزَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ